بسم الله الرحمن الرحيم ألف ل.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 يدبر الأمر يفصل الآيات العليم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 كلا آيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيلون صن ون وغير صن ون تُسقى بما واحد ونفضل بعضها على إن تعجب فعجبوا قولهم أيذا كنا ترابلنا لفي خلق جديد أولا أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك يَدْعُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا عليه آية وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد وَالضَّارِبُ بِنَهَارٍ لَنُحِطَّبَ بَاتٍ مِنْ ذَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ الله الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا شيء السحاب استقال ويسبح الرعد بحمده الملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون منه لا يستجيبون لهم بشيء إِلَّا يَسْتَجِيبُونَ لَكُمْ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَبَاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَنَاءِ يَبْلُغُ فَاهُوَ مَا هُوَ بِمَالِغِ وَمَا من في السماوات ولا أرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا أصال قل من رب السماوات لله أخدتم <تصفيق>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 فاحتمل السيل زمدرانيا ومن ما تنقدون عليه في النار بيت كذلك يضرب الله الحق الباطل، فأما الزبد فيذهب جفا.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 ربيث المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إن ما يتذكر أولو الباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغام سنة السيئة أولاد. المنا فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الله يضل من يشاء يَقُولُ لَهُمْ وَحُسْنُ مَا آنَبَ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي الذين أوحينا إليك وهم يكفون بالرحمة. يرضوا ان كل ما بالموت بل لله لم جميع افلم يي أفل الذين امنوا الا لو يشاء ويصيبهم بما صنعوا قارعة لا تحل قريبا رسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخدتهم فكيف كان عقابا القول بل ذين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ من وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعِدَ المتقون تَجْرِي قبل كفرين. أحزاب بمن ينكر بعضه قل الله وذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاء این يروننا نات الأرض ننقصها من طرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب قد مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقَبَ الْدَارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومنعا